يُرْسِنِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ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 قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذعن آل هتكم ولا تذعن ودّون ولا سواه ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطين